ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل إ ل ا ف قريش إ ل ا ف ه م رحلة ا ل ش ت ا ء و ا ل ص ي ي ف ف ل ع ب د و ا هذا ل ب ي ت الذي أ ط ع م ه م من جوع وآمنهم من جوع خوف